119. لا ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 ولَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَ أَبَدَ الضَّلَّ أَمَسَّهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَقُوْل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 أَيَقُولُونَ أن لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ